بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في تفسير الآية المباركة وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح هل حتى هنا للغاية والمقصود بالغاية عليكم السلام يعني النهاية مو الغايه يعني الا الغائيه أو أو للتعليل والمقصود بالتعليل بيان ثكمة حكم ومصلحة الحكم وفائدة الحكم أو الم هو حرف ابتداء فإن حتى مستعمل في كل هالمعاني ومذكورة في اللغة كل هالمعاني له هل نستطيع أن نعين معنى أو لا فإذا استطعنا أن نعين معنى معين عند إذن ندقق في مفاد الآية وفق تلك ال... ذاك المعنى أنه هل يدل على شرط البلوغ في البيع أولا وإن لم نستطع أن نعين معنى معين نضطر أن نبحث الآية على كل محتملات فإذا اتفقت في النتيجة المحتملات كلها خم هم حم... تكون يكون مع الآية واضح وإذا اختلفت قل إن تصرف الآية مجمل الآيتان اللتان أنا استخرجتهما قلنا أن المعنى الذي نعطيه بشكل مشترك بينها وبين آيتنا عبارة عن الغاية هذا هو المعنى اللي يمكن أن يكون مشتركا فيما بينها فقد يجعل هذا قرينة على أنه حتى هنا للغاية لكن قلنا أن هذا مو كلش قوية فمن قال ان حتى قلت حتى إذا الآيات مثل آياتنا في عبارة حتى إذا فمن قال أنها عليكم السلام الله من قال أنها يجب أن تكون في كلها بمعنى واحد وهناك آيات أخرى أحد الإخوة الحضار انضاني أمس آية وهسام جعب لي قائمة من آيات أخرى أنا خب أراجحها إن شاء الله بالبيت لكنه استبعد أن تؤثر على المعادلة اللي نريدها أفرض أنه كثير منها مستعملة بمعنى الغاية أو مستعملة بمعنى ابتداء أو مستعملة بمعنى تعليل خب كيف نثبت صعب هذا الاثبات انه هالعبارة حتى اذا دائما تستعمل في ذاك المعنى قد يكون ترجيح يأتي الى الذين النثبت بعيد ما افكر طبعا انا راح اراجع كل على اخفض الله جمع مشكورا في آيات كثيرة راح أرجع في البيت إن شاء الله لكن لا أظن أن تؤثر على المعادلة أنريد الأفضل أن نبحث هذه الآية على كل محتملاتها هذا أفضل يعني آيتنا الآية التي يمحل بحثنا نبحثها على كل محتملاتها هذا أفضل شيء فاولا نفترض ان حتى للغايه اولا نفترض هكذا يعني انا اكرر الغايه بمعنى النهايه بهذا المعنى مو معنى الى وهذا يعني أن زمان ابتلاء اليتامى مغيى بزمان البلوغ إذا للغاية معنى هذا يعني ابتلاء اليتامىهم ما يستمر إلى الأخير ابتلوهم حتى إذا بلغوا النكاح مغيى بزمان البلوغ هذا الاحتمال الأول على هذا الاحتمال سيكون س... على هذا الاحتمال مبنياً على هذا الاحتمال أن تكون حتى للغاية ستكون في... سيكون في كلمة إذا احتمالاً حتى إذا حتى افترضنا للغاية إذا شنو فيها احتمالات أحد... أحدهما أن يكون إذا ظرفا بحثا وليس مشربا معنى طبعا اذا ظرف اذا دائما ظرف اذا من ادوات الظرف لكن اذا كما تعلمون في لغه العرب تشرب كثيرا معنى الشرط. طبعا تحتفظ بمعنى الظرفيه مالته لكنه تشرب معنى الشرط. فيا ترى كلمة إذا, اذا فيما نحن فيه هل هو ظرف بحت أو لا مشرب معنى الشرط هذان الاحتمالان كلاهما جاريان في المقام كلاهما محتملان كلاهما وارف في المقام وذلك لأن حتى اللي افترضناها للغاية للنهاية يمكن ان تدخل على المفرد ويمكن تدخل على الكلام التام اذا جعلنا اذا مجرد ظرف اذا صار مفرد يعني وحتى دخل على المفرد ماكو مشكلة لان الغاية حتى التي للغاية تدخل على المفرد واذا شربناه معنى الشرط فصارت جملة هامة لانه شرط جزاء وان كان ايضا محتفظ بمعنى ظرفيته لكنه في نفس الوقت شرط جزاء صارت جملة هامة وحتى التي هي للغاية تستطيع ان تطلع على الجملة التامة فيوجد في كلمة إذا بناء على هذا الاحتمال بناء على هذا المعنى لحتى احتمالان الأول أن تكون مجرد ضعف الزمان وليست مطعمه بمعنى الشرطية خب. النتيجة شنو؟ الآن قبل أن نروح على الاحتمال الثاني في إذا وهذا يعني ان غايه الابتلاء هي زمان بلوغ النكاح وبعده ان امنتم ان, إن انستم منهم رشدا فارجعوا اليهم اموالهم وهذا يعني استمرار الحجر على مال الصغير الى حين البلوغ والرشد معناه انه خب ما الحاج مستمر الى حين البلوغ لانه قال حتى اذا بلغوا النكاح هذا بلغوا النكاح كنايه عن ومو كنايه صريح اصلا صريح في البلوغ الجنسي والبلوغ مقصودشن من البلوغ الجنسي والجمله اللي بعدها موجوده تدل على انه تستمر ايضا الى حين الرشد الملوغ وحدمه كافي تستمر الى حين الرشد اذا النتيجة اللي ينجح الرشد فعلا مو محل بحسنة الرشد ايضا شرط اخر من شروط المتعاقدين قد نبحث بعد ذلك، لكن مداخل داخل في بحثنا. لكن على كل حال، الآية دلت بوضوح على أن الحجر يستمر إلى حين البلوغ، وهذا هو المقصود. الاحتمال الثاني في إذا بعدنا فرغنا أن حتى للغاية. الاحتمال الثاني في إذا ان يكون مطعما بمعنى الشرط وقد وقع في جزائه المعين بالفاء شرط وجزاء هذا الشرط هذا الشرط الى جزاء حتى اذا حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا فاتفعوا إليهم أموالهم أمواله. هذا حتى إذا بلغوا النكاح هذا إذا مشرب بمعنى الشرطيه هكذا فرضنا وين كان هو ظرفا حينما يكون مشرب بمعنى الشرطيه الى جزاء ما الذي عين الجزاء حرف فاء عين وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا هذا فاء علامه الجزاء يعني ان انستم الى اخر الايه ان انستم هذا جزاء وهذا الجمله الجزائيه المعينه بالفاء في بطنها ايضا هناك شر شرط وجزاء ان انستم اولي ان اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فتدفعوا اليهم اموالهم هذا حكم جزاء في بطن الشرط وجزاء وهذا أيضا سيكون معناه نفسه ما تهينا إليه مش مش آخر. يعني من ناحية على كل حال جعل ال ابتلاء أو جعل الحجر مغير ببلوغ النكاح ومن ناحية أخرى من بعد بلوغ النكاح هم جاب شط جر أنه بعد أن يبلغ النكاح ينقسم الحكم الى قسمين وهو انه لو لم لو كان راشدا بعد يدفع الى ماله ولو لم يكن راشدا يؤجل دفع المال الى حين الرشد النتيجة نفس النتيجة والمعنى نفس المعنى خب <تصفيق> ناتي الى الاحتمال الثاني هذا اذا هذا هو الاحتمال الاول بشقيه بالنسبة لإداء يعني في إداء احتمالين احتمالين والنتيجة في كلاهما واحد. أما نأتي الآن إلى الاحتمال الثاني وهو أن نجعل حتى حرف تعليل يعني دا يبين حكمة الحكم ومصلحة الحكم مثل مثلا حتى تدخل الجنه اطيعوا الله حتى تدخل الجنه مثلا مصلحه الحكم هذا خب هنا بناء على هذا الاحتمال بعد يصعب ان نفسر اذا بمعنيين خلاف الظاهر إذا اذا بعد كنا نفسر بمعنى واحد يعني يجب ان نحتفظ ب تماميه الجمله حكمه الحكم مص الحكم ما شاء الله عبدك فائده الحكم الحكوم... جمله تامه مو جمله مو مفرد فيتعين ان يكون إذا مشربا معنى الشرقية ليس ظرفا بحثا لو كان ظرفا بحثا خو يقلب ما دخل عليه يقلب الى مفرد هذا ما يناسب مع حمل إراء على بيان الحكمة والفائدة وعندئذن بناء على هذا الاحتمال فهذا يعني ان ابتلاء اليتامى معللون بعدم تأخير الحجر عليهم بعد البلوغ إن كانوا راشدين لماذا يقول قبل البلوغ ابتلوهم امتحنوهم يقول هذا بسبب انه حتى لو ثبت رشدهم فبمجرد البلوغ يدفع اليهم امواله اذا هم صريح هذا في أنه ما في أنه ما دام صبيا وحتى لو كان راشدا ما دام صبيا محجور عليه فالنتيجة نفس النتيجه الاحتمال الثالث أن تكون حرف ابتداء وعلى هذا الاحتمال هم بعد ما يجي في إضاء احتمالات لأن حرف ابتداء يجب أن يدخل على جملة تامة يبتدئ بكلام تام ولو كان إذا ظرفاً بحتا لقلب ما بعده إلى المفرد بينما يريد أن يبتدئ بكلام تام فايضا بناء على هذا الاحتمال الثالث التشقيق الذي ذكرناه فيه اذا ما وهذا يعني ان ابتلاء اليتامى يكون في زمان يتمهم ثم يبتدعوا الكلام بأنه بعد بلوغ النكاح يقسمون إلى قسمين في زمان يبت يتمهم الابتلاء موجود يجب أن يبتلوهم يجب أن ينتحنوهم وبعد ذلك بعد انتهاء الرشد يبتدعوا بكلام وسرط وبيان وهو أنهم بعد ذلك ينقسمون إلى قسمين إما راشدين وإما غير راشدين فإن كانوا راشدين فكذا وإن كانوا غير راشدين فكذا خب هذا أيضا واضح وصريح في أنه قبل البلوغ الحج ثابت وعليه فدلالة الآية المباركة على كل المحتملات على حجر الصبي من مثل البدع والشراء واضح بكل محتملات الايه بلا غبار سواء كان صار معركه اراء وابحاث مفصله لابد لابد راجعتها في الكتب مثلكم تراجعوا ولا بس على كل حال من الواضح انه الايه واضحه الدلاله على كل المحتملات فلو وجدنا وهو موجود في الروايات بيان نفوذ بعض تصرفات الصبي ولو في بعض اسنانه كالعتق والوصية والتدبير وما شابه ذلك ستكون تلك مخصصات للآية مو أنه نستنتج من هذا النيش أنه أصلا حجر موجود الحجر صحيح الآية المباركة خب يعني أصل البحث بمقدار اليوم انت لكن أريد أن أعطيكم رأس الخيط لبحث يوم السبت حتى تطالعوا الكتب تدققوا، وتطالعوا قبل ما أنا في هنا وأطرح حتى تشعركوني عند في ال... في تدقيقنا هذا اقول المشكله الموجوده في الايه هي اننا لا نعلم ان هذه الايه تشمل البنات او تختص بالبنين هذه المشكله الموجوده في الايه يعني هذا الحكم الذي حققنا وحصلنا وفهمناه من الايه بس حكم البنين اليتامى يعني الاولاد اليتامى اولاد الشرطه تعلمون بلحاظ اللغه العربيه الجامع بين الذكور والاناث في كلمه واحده مقبول يعني أن يقصدوا باليتامى الأعم من اليتامى الأولاد والبنات، ما لازم أن يقولوا اليتامى واليتيمات، وبالاخص في الجمع المكسر، سواء في الجمع المتصحح المؤمنون والمؤمنات لعل كلمة المؤمنون ظاهرة في الذكور، إذا جدد البنات هم يجب أن يقولوا أفرضوا المؤمنون والمؤمنات. لكن في الجمع المتكسر ليس اليتامى يمكن ان يكون بمعنى الذكور والاناث هذا وارد في اللغة العالم كما ان اراده الذكور هم وارد اليتامى يعني الذكور لو, را... لو اراد اليتيمات قالت اليتامى واليتيمات هم. هذا يخلق لي مشكله الاختلاف المعنى والاختلاف في الاستعمال يخلق لي مشكله ان هو عجبا هذه الايه هل تختص بالذكور ادن بالنسبه للبنات نحتاج الى استناف بحث او ان الايه تشمل الذكور والاناث فما تحتاج الى استناف بحث بحث قد يستطر احدنا سأنا مارد اتبنى هذا الاستطهار الا اذا انت اجدت وقلت نعم هذا الاستطهار في محله خب قد تؤثرون علي وانا اقبل انا مارد اتبنى فعلا تبني انه حتما اليتامى بمعنى الواسع بمعنى الزكور والاناس بس هناك مجال لها كذا ويقال ولو بمناسبات الحكم والموضوع وبنكسة ان الآية على كل حال بصدد بيان حد رفع اليوتم خوال اليوت كما ان الذكور بيعدهم اليوتم خوال اليوتم صفة مشتركة للذكور والإناث والآية بصدد بيان الى تحديد حد اليوتم ايش معنى؟ ينظر فقط الى ذكور ممكن يعني هذا الاستظهار انا ما ما اجزم ببطلانه هذا الاستظهار ممكن لكن الذي زاد في الطين بل الروايات فان هناك بعض الروايات التي يعني لو كنا نحن ولايه بلغ بلغوا النكاح معناه واضح صب بلغوا النكاح يعني البنت اللي وصلت الى 9 سنين بلغت النكاح هذا واضح لأنه بمجرد ان تصل الى 9 سنين يجوز نكاحها و بلوغ النكاح شنو يعني ان لم يكن لم تكن بالغة حد النكاح كيف يجوز نكاحها وكيف بعائشة التي حسب ما أذكر يقولون أنه كان عمرها تسع سنين حينما أظن فيما أذكر أنه حينما تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمرها تسعة سنين فحتى إذا بلغوا النكاح صادق على البنت اللي عمرها سنين بلا اشكال ولكن بعض الروايات مكتفت اكتفت ببلوغ البنت تسع سنين وإنما أضافت البنت اللي بعدها ما خاضت اللي حاضت لا بعدها لا شك أنها بلغت أما أن البنت اللي بعدها ما حاضت في بعض الروايات أضيفة إلى بلوغها تسع سنين قيد زواجها زواجها ان تتزوج فعجبا بلغ النكاح اصلا معنى هذا في البنات يعني في البنات بلوغ النكاح لن نقول انها, أنها بالغه النكاح الا اذا تزوجت أو حاضت يعني او حاضت او تزوجت والا مجرد بلوغ تسع سنين ما بلغت النكاح هذا الشكل نقول يعني نفهم أن الآية هذا معنى أو لا هذا غير إضافي بلوغ النكاح صار بمجرد بلوغ هذه السنين لكن غير إضافي في الروايات هذا بحاجة إلى تنقيب وبحث وهذا ما نؤجله إلى يوم السبت إن شاء الله.